ما أبي أسمع رجاوي ما أبي أسمع حلوف كل عاشق يخطي مرة وأنت تخطي بالألوف بابتعد هذا غراغي ما على مثلك حسوف ما على مثلك حسوف كل مرة تقول لي آسف وانت تتعمد خطاك هي ويه هذه العواطف اللي شغل لي معك لما صبري زاد عن حده من قلت أبعد يمكن القلب باد حلو ذغاري باختياري ماضي اسمع